ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى أكل حمد إني حزين حزين وجرحي يلوين درب المدى ولولا الهدى ربنا واليقين لضع زور الجراح سدا جراح وماذا تكون الجراح؟ أليس هدايا القدر؟ أليس هدايا القدر؟ إذا مرت يطير الجناح يكاحي. لأي القمر لك الحمد في الليل حتى الصباح لك الحمد في الصبح حتى السحر لك الحمد في الصبح حتى السحر جراحي وما لي جراح سوى ذنوب فكيف أداوي Kaife adawı zinu, zinubi fa kaife adawı